ما كان فيها ما لك كلها لك من تراب والتراب من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال زهوره جيل لا عاد دنيا حالك. أنا مقاتل مُجاهد منافذ. من الخيمة من البادية. أفنيت عمر دفاعا عن الأرض. العين لو رسته شكر الله سعيك. إلا وجوه لا لأسف هذا حياة لا لأسف هذا حياة لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية كبيرة أنا لو عندي مصر لو عندي لمن رئيس لو كنت لقعد استقال على مصر حافظ الرئيس <تصفيق> ما <من> شاء الله <المشارك> ما شاء الله كانوا في الدنيا, <شعر> <مسارك> الدنيا ملكوا إلا قالوا يوم هلكوا مهملوا. طال ظهوره جاي ليلة ع الدنيا حالك جاي ليلة ع الدنيا ظلمة يا مناسك في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي ليلة سود وحالك يا مكان فيها ويامه من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك ماليا دنيا وما أسعى يوما سلطة أو شعبية زائفة <تصفيق> إلا وجهه kullo